ايه؟ عاوز ايه؟ عاوز حاجة؟ مش عاوزين حاجة؟ بتذكروا؟ لا بتذكروش ناسبناكو بقى عشان دار العلوم دا المرة امتحان بقى ولا ايه؟ اللي ينجح نجوزه اللجاح من طبعاً 99% الامتحان ده بالذات ها؟ تقول ايه؟ كله هيذاكر كله هيذاكر بس من اللي هيجيب 99% لا يعني 99% مقبول 99% وربع جيد وقفين على سجود التلاوة ولا وقفين على ايه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام عليكم وسجود التلاوة والشكر صلاة طولين للعلماء هل هذا السجود صلاة او غير صلاة لو قلنا صلاة يبقى ليه احكام الصلاة من الطهارة واستقبال الكبلة وستر العورة وحاجات كثيرة وزادوا فيه بقى قيام وتسليم وحاجات ذا كده واللي قالوا ما هواش صلاة خففوا من بعض في بعض هذه الأحكام يعني. على اعتبار ما هو ليس صلاة تنى. وطبعا صلاة مش معناه أنه يعني يبقى فيه كل أحكام الصلاة بالزبط يعني مش شرط أنه هو صلاة في الجملة أما في التفصيل فهو صلاة من وجه يعني دون وجه فيبقى ليه بعض أحكام الصلاة وبعضها لا فنقول مثلا أنت في صلاة ما انتظرت الصلاة يبقى ليك بعض الأحكام ونقول الطواف صلاة يبقى برضو ليه بعض أحكام الصلاة ستر العورة الطهارة عن الحدثين وعن النجس وهكذا يعني إنما يجوز فيه شيء من الشرب أو الكلام ونحو هذا لا في الطواف القبلة تكون على يسارك دهر بدل الاستقبال لأن الاستقبال ما يصلح مع التواقف مع الاستقبال يشق ولكن تكون عن يمين الكعبة تبقى أنت على إيه؟ تبقى هي على يسارك هي على يسارك عشان تبقى أنت على يمينه وإذا طبعا فيه معنى ما هي علي مينك واللي انت علي منها انت اللي علي منها فينالك من خير ربها هي بيت الله لان انت ما تبقى واحد على شمالك يبقى انت على ايه يعني انت على شمال الدكتور ياسر واللي علي مينه أنت على يمينه مش كده يبقى هو على شمالك يبقى أنت على يمينه فمن الكعب على شمالك يبقى أنت على يمين الكعب واضح ده طبعا قال لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله تعالى له تحريم وتحليل فكان كسجود الصلاة فيشترت له ما يشترت لصلاة النافلة من ستر العورة واستقبال القبلة والنيات وغير ذلك كطهارة بدنه ومصلىه قال في المبدع في قول أكثر أهل العلم وقال في الفروع وهما يعني سجود التلاو الشكر كنافلة فيما يعتبر لها وفاقا إذا تجوز من جلوس وقال يجوز أنك تقف وتدخل فيه السجود من وقوف ثم تنزل من الوقوف إلى السجود واحتج الأصحاب بأنه صلاة فيدخلوا في العموم وقال فشيخنا انتهى يبقى الشيخ محمد ابن عبد الوهاب قال انه ايه انه مهوش صلاة وقال قال الشيخ يعني ابن تيمية ولا يشرع فيه تحريم ولا تحليل يبقى خالف هذا هزه وتبعا من تعليله إنه إيه؟ له تحريم وتحليل ليه تحريم تكبيرت إحرام وفيه سلام حاجات ذكر إنما شيخ الإسلام قال لا ما يشرع تحريم ولا تحليل هذا هو السنة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليها عامة السلف وعلى هذا فليس هو بصلاة فلا يشترط له شروط الصلاة بل يجوز إن كان على غير طهارة كما كان ابن عمر رضي الله عنه يسجد على غير طهارة واختره البخاري لكن السجود بشروط الصلاة أفضل ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا لعذر فالسجود بلا طهارة خير من الإخلال به وقال ابن جرير ليس بركعة ولا ركعتين فيجوز بلا وضوء وللجنب والحائض وإلى غير القبلة كسائر الذكر مين ابن جرير قال لا مفو الشروط خالص ولا حتى استقبال القبلة والجنب والحائض وكله يسجد الحائد هتسجد إمتى إذا قرأت القرآن إحنا قلنا يجوز له قراءة القرآن ولكن المصحف تلمسه بحائل إنما تقرأ غيبا أو تقرأ من المصحف من غير ما تلمسه أو تلمسه بحائل كل دماشي أو تسمع تكات موسيطة أو تسمع قارئ نعم أو سمعت قارئا قرأ وسجد تسجد وراه. قال فيجوز بلا وضوء وللجنب والحائض ولا غير القبلة كسائر الذكر ولم يأتي بإيجابه لغير الصلاة قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس وقال ابن القيم القول الثاني لا يشترط وهو قول كثير من السلف حكاه ابن بطال وقالوا ليس باشتراط الطهارة له كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح انتهى وكذا قال غير واحد ليس في أحاديث السجود التلاوات ما يدل على اعتبار أن يكون الساجد متوضئا وليس بصلاة من كل وجه وأحاديث الوضوء مختصة بالصلاة وكان يسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم من حضره ولم ينقل أنه أمر أحدا منهم بالوضوء وليس فيها أيضا ما يدل على طهارة المصلي وأما وأما سطر العورة والاستقبال مع الإمكان فقيل إنه معتبر اتفاقا قيل إنه معتبر اتفاقا وإحنا قرينا كلام إيه؟ ابن جرير إن الاستقبال مش, إيه؟ مش شرط ولكن ما فيش معنى أن أنت إيه تسجد لغير, الإيه؟ لغير القبلة إلا في السفر وانت بتصلي أصلا لغير التبلة بتصلي الجهة سفرك في النافلة فيبقى الأمر زي النافلة ليه أحكام النافلة يعني وسطر العورة برضو يعني مش معقولة تسجد وانت عورتك مبشورة ها ده قلنا النفلة تجوز في المواصلات قلنا وقلنا طولين مش كده اخترنا ايه مين اللي عمل البحوث المرض الفاتر سجلوا ده وعملوا راخر من ايه من فيه ان شاء الله اه؟, اه يعني المختار انها ليست صلاة هذه السجودات ولكن نلتزم بشروط الصلاة بقدر الإمكان فيبقى يستحب فيها ما يستحب في النافلة من غير اشتراط اللي هو ايه المقدمه بالاظهار الحين كانت مساله شغل يعني اظل المتقدمين يعني السلف هنا وا المتقدمين طيب ويسن سجود التلاوه للقارئ والمستمع لقول ابن عمر رضي الله عنه كان النبي, رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته متفق عليه ليه ما يليش موضع لجبهته ليه أه؟ احتمال بيبقوا جلسين ومتجمعين عليه يعني يبقى زحمة شوية ويظهر كده والله أعلم وقال عمر رضي الله عنه إن الله لم يفرض علينا السجودة إلا أن نشاء رواه البخاري يبقى معنى أنه مستحب مش واجب وفيه أنه قرأ على المنبر سورة النحل صلى الله عليه وسلم فنزل وسجد وسجدوا معه وقرأ بها جمعة أخرى وقال أيها الناس إن لم نؤمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه هل بقى الرواية دي عن سيدنا عمر سيدنا عمر نفسه مش عنه آه طيب زي بعض هي هي يعني إن لم نؤمر بالسجود يعني طبعا غير أمرنا أمرنا غير لم نؤمر أضع. لم نؤمر بس بالنسبة لسيدنا عمر لما يقول لم نؤمر تبقى يعني قريبة قوي من أمرنا لأن هنا نافي مش مثبت ولكن نافي سيدنا عمر يعني برضو قرب من نسبة النجاح بتاعتنا يعني 99% دي إنما طبعا مش تبقى 100% يعني لأنه النافي يحتمل أنه لم يسمع غير المثبت المثبت مقدم عن النافي ولكن فعله هذا قوله وفعله وإقرار الصحابة له يعتبر إجماع عنه وإجماع طبعا أشد إجماع قال في الفروع أي ابن مفلح مين قال في الفروع صاحب الفروع ها ويقصد بشيخنا شيخ الإسلام مين اللي يقصد بشيخنا وده كلام الفروع ده كلام الفروع اه يعني ده داخل في كلام الفروع يلا بسم الله اه في الفروع يبقى شيخنا هنا مش الشيخ المحشي شيخ صاحب الفروع اه مين اللي بعت لي دي بقى يعني بعيتها على صيغة الإقرار كده إنها يعني قرار نهائي لقلة أدب وتجرامة تقول لي فلان قال حاجة سكت انت في سنة ثالثة وهتقول كذا يبقى كذا على طول هي وتقول الشيخ بكرة بوزيد قال كذا لازم يبقى فيه تأدت ما تتخرج من سنة تامنة تبقى تقول وفاجل من سنة تالتة يعني من سنة تامنة على اقل من سنة ربعة انما يعني لسة تالتة انتساب وبعدين الامتحانات جاية بقى عشان عايزين نرقيكم بقى اولى تخش تانية وتانية تخش تالتة واعداد يخش اولى بقى وكده خلاص ثالثة الرابط تخلص بقى تخش ربعة إن شاء الله طيب <تصفيق> ويسجد في طوافل نعم نعم ايه السؤال المختلف ايه المستمع يسجد اه لازم ايه وجهه خلاف ذكر خلاف السجود مستحب عموما للقارئ وللمستمع الشيخ بيقول ان مذهب يعني المذهب الناصص <تصفيق> عب اسمعوا نمرة اتنين مدام ايه لازم تلك وقال ايها الناس ان لم نؤمر بالسجود فمن سجد فقد اصاب ومن لم يسجد فلا يسمع عليه وقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم ولم يسجد متفق عليه كان مستمع ولا كان قارئ طيب مال ايه من اللي بيقول ان مش عاجبه فعل النبي تقريبا عايز يقول مساله ايه المستمع وايه السامع مستمع ايوه إيه يحصل ايه لبس. لبس والنبي كان مستمع ولا كان سامع <تصفيق> بيقول وقرئ على النبي ده قلة أدب ده تجرمة مصطفى غياب مصطفى بيخلي كل اللي في نفسه حاجة يقوله وهو هنا محدش بيقدر يستجري يفتح بقه ويقوله الختم على طول وقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم ولم يسجد متفقون عليه قال الحافظ وأولى الاحتمالات أنه لبيان الجواز يبقى هنا الترك لبيان الجواز و يبقى ده مستحب موش واجب يعني لأنه لو واجب يبقى مفيش جواز هنا يبقى مفيش ايه واضح طبعا وعن أحمد رضي الله عنه أن السجود على القارئ والمستمعي واجب في الصلاة وغيرها يعني تسجد عليه شكده على دي متعلقة بإيه الجر ومتعلق بإيه واجب على القارئ والمستمع في الصلاة وغيرها وفاقا لأبي حنيفة واختاره الشيخ وغيره وقال هو مذهب طائفة من العلماء انتهى إيه مذهب أبي حنيفة واختار شيخ الإسلام إنه واجب وقول من أوجبه قوي في الدليل وبعدين طب عمل ايه في الحديث المتفق عليه ده؟ هه؟ سجدة مش في اخلاف وقول سيدنا عمر وصوره النحل ما تعرفش عشان دي لا تعرفه أقول له صبري عبد الراوف أقول له صبري عبد الراوف مين الناس كلها في مصر عارفة صبري عبد الراوف فقه مقارن وبيفتي في الراديو على طول وأي حد وتلاقي العوام معهم تليفونه بيستفتوه والأستاذ يقول له صبري عبد الراوف مين ده لا لا ما أنا نجالف تأمي يعني استفتاء معنوية طيب وقول من أوجبه قوين في الدليل وقال غير واحد خبره أمر في هذا الموطن العظيم والمجمع العميم إجماع, إجماع الصحابة دليل ظاهر في إجماعهم على أنه ليس بواجب ولأن الأصل عدم الوجوب حتى يثبت دليل صحيح صريح في الأمر به يبقى يتبين لك أن المختار عدم الوجوب وأنه قوي الدليل جدا ولا أعلم كيف قال شيخ الإسلام بعد أبي حنيفة يعني هذا القول الشعار لعله وجد أدلة تانية مثلا تعارض هذه الأدلة ولكن طبعا إيه أو بسا ضعافها بها لسه ضعف ايه ضعف مثلا حديث عمر وتأول الحديث المتفق عليه على كل حال لما يبن لنا ادلته نبقى نناقش انما الان المختار طبعا هو استحباب هذا وده مجمع عليه هو الا ان ايه نقول بعدم صحة هذا النقل إنما لو صح فده إجماع قطع ما احتملش الخلاف يعني تأشير على طول إلا بقى إيه إن يعرضوا بإجماع تاني مدعى برضو مدعى يعني أي ضعف الحديث حاجات زي كده آه أيب يا ويسجد في طواف مع وتبعا قال عمر أن الله لم يفرد عنه لا يسوي إلا أن شاء رواه البخاري كد بالك إنما التكملة دي هلف البخاري برضو وفيه أنه قرأ عن المنبر فنزل وسجد وسجدوا معه وقرأ بها جمعة أخرى وقال أيها الناس أننا من لو ده في البخاري يبقى متيا لي ايه الموضوع شيخ الاسلام ايه الحكايه اشوف لنا الحكايه دي يا ابني ويسجد نعم قال شيخ الاسلام مش شاك اقول لك هو في, في طواف مع قصر فصل اه يا حبيبي قول يا سيدي لا يعني موجوده التفاصيل في البخاري في البخاري طيب يمكن شيخ اسلام ثاني ولا حاجه ويسجد في طواف قصير فاس ها ما انا بقول لك الشيخ العسيمين في تخاطر فيه استصال فكري طبعا كل واحد يقول حاجاته يعني طبع البشر القصور وهم مش كاملين يعني فممكن واحد يذهل عن دليل او يذهل عن وجه دلالة او نحو هذا يعني ما يخدش باله وينسى بتاعه مهما كان يعني من الأكابر ما نبي حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان ينسى يعني بقدر الله يعني ينسى حاجات ولكن طبعا ربنا كان بيجعله ينسى علشان التشريع يعني ولكن بشر بشر زي الناس يعني ويسجد في طوافن مع قصر فصل يعني لو الفصل قصير يسجد إنما لو الفصل طويل ما يسجدش الفصل طويل بين, بين القراءة والسجود يعني لو طال الفصل ما يسجدش خلاص بين القراءة والسجود أو الاستماع والسجود ها؟ عموما والله أعلم فإن طل الفصل كأن توضأ لم يسجد لفوايات محلة محل ويتيمم محدث بشرطه بشرط إيه بقاه؟ بشرط التيمم يعني إيه بيقرأ وما هوش متوضق ولا متيمم يتيمم طب لو كان متيمم للصلاة يسجد على طول لأنه يصلي ما شاء حتى نهاية الوقت ما لم يأتي الماء ويسجد مع قصره مع قصر ايه بقى ايه الفصل بين السجود وسببه بخلاف ما لو توضأ لطول الفصل يبقى في حالة لو كان محتاج للوضوء ما يسجدش خلاص ده عند قال بايه بأن السجود صلاة إنما التيمم ما يطلش به الفصل هيقرأ خبط خبطة ويمسح ووجهه كفه ويسجد ما يطلش الفصل لما عشان يروح يتوضى يبقى ياخد وقت يبقى كأن مقدر الوضوء ده طول فصل بقى انت عرفت أن الحد الوضوء يبقى فصل قصير الوضوء نفسه فصل طويل وإذا نسي سجدة لم يعد الآية لأجله نسي يسجد يعني ما يعيدش الآية ولا يسجد لهذا السهب كان في الصلاة ما يسجدش ويكرر السجود بتكرار التلاوة كركعتاي الطواف إنما لو واحد مثلا تأثرت بآية وما زال يكررها يتخفف في شأنه يعني الأمر يعني مش كل ما هيقولها يسجد يقولها يسجد أو بيعلم بيتعلم أو بيعلم يعني واحد بيقراها بيقراها غلط يقول له لا اقراها صح يعني تجويد أو حاجة مش لازم يسجد كل ما يسجده مرة وبعد كده الأمر يتخفف علشان ما يشقش عليه إنما يكونوا يكرر يزجد يستحب برضه ما زال مستحبا قال في الفروق وكذا يتوجه في تحية المسجد إن تكرر دخوله يبقى أن تكرر دخوله أو تكرر طوافه بيصلي تحية المسجد في الدخول ويصلي ركعتها الطواف في الطواف فكذلك هنا كلما قرأ الآية سجد ومراده غير قيم المسجد ونحو ويقول ونحوه قيم المسجد عما يدخل ويطلع وينظم الأمور ويرتب هنا وينه يدخل النحياني ويطلع من ناحية تانية ويشوف دورات المية ويرتب عشان صدق جمعة وعشان الدرس ده خلاص مش كل ما هيسجد هيسلت هي هي هاية المسجد لأنه ما جعل عليكم في الدين من حرج فالمطالبة كتير كده يبقى فيها حرج ونحو بقى يعني قلنا يلا نظف المسجد ونرتبه علشان صلاة العيد صلاة الجمعة علشان درس علشان حاجة مش كل ما يدخل ويطلع عايز يصلي هيعطل الشغل يعني وقد يشق عليه دون السامع الذي لم يقصد الاستماع اي لا يسن السجود للسامع الذي لم يقصد الاستماع نص عليه وفاقا لمالك والشافعي هنا مش مسألة وجوب لا يسن أصلا يعني لا يشرع بمعنى لا يطلب يعني منه لما روي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه مر بقارئ يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فلم يسجد ده متعمد ديارة علشان يسجد سيدنا عثمان معه وقال إنما السجدة على من استمع ولأنه لا يشارك القارئة في الأجر فلم يشاركه في السجود وثقيل برضو يسن والله أعلم أما حديث حديث اللي هو لما رؤي أن عثمان ده أما قال إنما السيداته على من استمع درواه البخاري وله نحوه عن عمران بن حسين وللبيهقي نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال ابن مسعود عمر رضي الله عنهما إنا ما جلسنا لها ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم رضي الله عنهم يعني يبقى أصده يبقى إيه يبقى إجماعه بس والله أعلم إسلسكوت الصحابة زي كلامهم الصحابة مش لعبة يعني يسمعوا كم كده ويسكتوا لا الصحابة كاملوا الامر والناهي ما كانوش عندهم نقص في المسألة دي طيب وبعدين ايه ولأنه لا يشارك القارئة في الاجر فلم يشاركه في السجود وقيل يسن إلا أنه دون تأكدها للمستمع وفاقا لأبي حنيفة والشفعي لأنه صح أنه كان يقرأ في غير صلاة عندك وإيه ومسجد يظهر ويسجد مش ومسجد حتى ما يجروا بعضهم موضوع ان ولقوله وسجد من كان معه يعني انا طبعا مستبعد ان يكون النبي بيقرا صلى الله عليه وسلم وهم مش مستمعين مستبعد كده يعني صراحه انا والشافعي لا يسن السجود للسامع وهنا قال ايه وفاقا لأبي حنيفته والشافعي عنده قولين يعني على كل حال قد يحمل كلام انما السجدة على من استمع يعني اذا قلنا بالوجوب يبقى ليس عليه وإن كان له له أن إيه أن يسجد ولكن ليس يجب عليه ويحتمل أنه يعني الأمر أخفي يعني سنة غير مؤكدة بقى يبقى استحبابه أقل يعني تأويل الـ الـ الروايات دي إنما جلسنا لها يعني فما يتأكدش الطلب مننا أو نحو هذا وإن كان ظاهره طبعا أنه لا يشرع لهم يعني لأن لو كان مستحب كان عملوه أو على الأقل لوضحهم عليهم عملوهوش عشان دول مقتدى بيهم لو كان مستحب بس استحباب خفيف فظاهره أنه لا يشرع يعني ظاهره أنه لا يشرع وإن لم يسجد القارئ او كان لا يصلحه اماما للمستمع لم يسجد هو لم يسجد او ما يصلحش يعني بزي ايه امرأة امرأة مثلا اصلحش امامة للرجل <تصفيق> لأنه صبي غير مميز لأنه صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا رواه الشفعي في مسنده مرسلا ورواه ابن أبي شيبة وغيره وعلقه البخاري وقال قال ابن مسعود لتميم ابن حظلم اسجد فإنك إمامنا وطبعا هنا مرسل المرسل لا يؤخذ به عند جمهور المحدثين ولكن البخاري علقه ولم يذكر يعني بصغة الجزم والأسف فلو كان طبعا بصغة الجزم يبقى أنها متصل صحيح ولا يسجد المستمع قدام القارئ ولا عن يساره مع قلو يمينه ولا رجل لتلاوة امرأة ويسجد لتلاوة أمي وصبي بس مميز والغير مميز أي يسجد المستمع عن رجل امرأة وخنثة لتلاوة أمي وزامن ومميز وفاقا بيكون ايه مميز النما صابي غير مميز مصلحش امامه الزمن اللي هو اللي عنده عاها مستديمة المريض مرض مزمي وهو أي سجود التلاوة أربعة عشرة سجدة يعني عدد سجود التلاوة أربعة, أربعة عشرة سجدة وكلها مجمع عليها ما عدى ثانية الحج والمفصل ثانية الحج اللي هي إيه يركعوا وسجودوا وعبودوا ربكم وفعلوا الخير والمفصل طيب ما السجدة صاد مش في المفصل نعم هم كلهم كام وهم المختلف في صاد والحج وإيه تاني ها اقرأ اقرأ ايلي وقال الحافظ اجمع على انه يسجد في عشرة مواضع مكتوب عندي مراضع عندكم مواضع مواضع ها انسوها بس شوي طيب ايبا هنا ايبا الاجمع على عشرة مش على اربعتاشر والله اعلى وهي متوالية إلا ثانية الحج وصاد وعن عمر بن العاصر رضي الله عنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتان فوه أبو داود والحاكم وسنده حسن والمفصل ثابت في الصحيح وهو مذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم عندنا سجدة في صورة الـ الـ الـ الـ الـ الانشقاق الناجم والانشقاق والعلق مش كده؟ ثلاث سجدات وخمستاشر. طيب في الأعراف وحده الرعد والنحل والإسراء ومريم دول إيه خمسة وفي الحج منها اثنتان أدي سبعة والفرقان والنمل وألف لام ميم تنزيل اللي هي صورة السجدة مش كده ألف لام ميم تنزيل صورة السجدة تنزيل ألف لام ميم تنزيل هي السجدة إيه اللي أدب دي السجدة يا بيها السجدة لأن ألف لام ميم حميم السجدة ايه بقى ها طيب يا سيدي اي حميم التي فيها السجدة عنده وهم لا يسأمون وفاقا لا بيحنفدوا وقيل عنده تعبدون وفاقا لمالك وعنه يخير اقرأ كده بقى اللي حافظ ها ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون كده السجد في المصعف على إيه؟, <تصفيق> على إيه على مذهب على مذهب أبي حنيفة والشافعي مش كده ها وكيل عند تعبدون وفقا لمالكه عنه يخير قالوا طب ما يخير خلينا بقى في الايه مش كده ايمان مخير كمل الايه بقى كده شويه يستكبروا ها كده الايه كده تقريبا فيما معناه وتقريبا في القران طب عد بقى احنا قلنا ادي الاعراف والرعد والنحل والاسراء ومريم 5 والحج 27 والفرقان والنمل والقلم الف لام ادي 10 وحميم الايه ادي 11 كذا 11 اقول طيب و يبقى 14 ها لما عندناش ص اه يبقى دي ال بقى ما سيدنا عمرو بن العاص 115 منهم 3 في المفصل و2 في الحج اه. واقرأ بسم ربك يبقى هنا بقى ايه قال التحويته وثبت الاثار عنه صلى الله عليه وسلم بالسجود في المفصل وحديث ابي هريره متاخره على خبر ابن عباس عليه ولا عنه فعلي عنه وسجدت صاد سجدة شكر وليست من عزائم السجود وفقا للشافعي لما في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليست من عزائم السجود وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها أي ليست مما ورد فيها أمر ولا تحريض ولا حث وإنما ورد بصيغة الإخبار ولكن النبي سجد فيها كيف أعز إيه بأ؟ وللنساء سجدها داود توبة ونسجدها شكرا فإن بغي أن يسجدها خارج الصلاة لا فيها فإن فعل عالما بطلت على الصحيح من المذهب وقيل لا تبطل بها صلاة وفاقا للشافعي لأنها تتعلق بالتلاوة فهي كسائر سجدات التلاوة ويعضده مروه أبداود بسلد صحيح أنه خطب فمر بالسجدة فتهيأوا فقال إنما هي توبة نبي ولكن قد استعددتم للسجود فنزل وسجد وعنه سجدة تلاوة وفاقا لأبي حنيفة ومالك قال في الفروع وهو الأظهر لأن سببها من الصلاة والسجود فيها عند قوله وأناب وفاقا فإن قيل مواجه تخصيص داود مع وقوع نظيره لآدم وأيوب غيرهما قيل أنه لم يحك عن غيره أنه لقي مما ارتكبه من الخوف والبكاء حتى نبت العشب من دموعه والقلق المزعج ما لقيه فجوزي دوام الشكر من العالم أو من العالم إلى يوم القيامة اظن داوود انما انما ايه ايه فتناه فتناه, فتناه انما فتنا يعني ربنا اللي يعني الايه اه ولكن طبعا ال على فتناه فتناه لغير ال فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وفي وقف ايه تاني عملناه فغفرنا له ذلك وإن له عندنا الزلف ايه طبعا دي اللي انت عارفه زي بعضه حاجة عرفها كويس يعني يعني آه هو تخصصه وقف حال قصدي وقف مم. وطبعا وصلنا مرة استغفر ربه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا وصلناها اظنه ما سجدناش يوم مش كده ولا ايه ولا عملنا ايه ها ووصلنا علشان ابين انه بناء الايه الاخر على الاول ويبقى مرة يعني ما نسجدش علشان انها مش من العزائم قوي ولكن السجود يعني طبعا مصلحة كبيرة من عدة جهات عشان كده ما ما نتركوش في الصلاة يعني مصلحة من جهات متعددة يعني قلبية وبدنية و... والناس تتحرك شوية وكذا وت... وإذا أ... وسجد وسجدت سيد طيب ولا يجزئ ركوع و... ولا سجود الص... ركوع ولا سجود الصلاة عن سجدات التلاوة وفاقا لملك والشافعي وجمهور السلف والخلف إبقى هنا لو وقف على السجدة زي صورة إيه مثلا النجم وسجد واقترب ورح راكع يقول الركوع ده عن إيه سجود التلاو أو يقول يركع ويقف ويسجد يقول السجود اللي هو بعد الركوع ده عن سجود التلاو لا ما يجزئش لو في بلك إنه يجزئ ما يجزئش لو قلت إنه واجب يبقى يلزمك سجود التلاوة ولو قلت أنه مستحب يبقى ما يجزئش عنه ما تثبش عليه ولا سجود وإذا أراد السجود فانه يكبر تكبيرتين تكبيرة إذا سجد وتكبيرة إذا رفع سواء كان في الصلاة أو خارجها يعني تكبيره في انتقاله الى السجود وتكبيره في رفعه ويجلس ان لم يكن في الصلاة ويسلمه جوبا يبقى هنا ايه يجلس ان كان واقف يجلس ويأتي بالسجود من جلوس وطبعا في رواية تانية انه يقوم يقف حتى لو كان جالس العكس بقى ويجيبها ونقوف ويسلم وجوبا يعني وجوب للسجدة الوجوب للشيء غير مطلق الوجوب فالوجوب للشيء يعني ما يلزم الشيء فنقول يجب لصلاة النافلة كذا وكذا ما نكونها نافلة يعني لو ما جابهاش كلها ما فيش وجوب عليه حاجة مش ده بالليأثم تركه إنما ده يلزم يعني بمعنى يلزم لها يجب لها يلزم لها لصلاحها أو لنحو هذا أو لقبولها على حسب يعني ويسلم وجوبا وتجزئ واحدة يعني تسليم واحدة تقدم أنه لم ينقل فيها سلام وهو المنصوص عن الشافعي ولا تقاس على الصلاة من كل وجه قال الشيخ ولا يشرع فيه تحريم ولا تحليل هذا هو السنة المعروفة وقد قرأنا الإيه قال أحمد أما التسليم فلا أدري ما هو قال ابن القيم وهذا هو الصواب الذي لا ينبغي غيره ولا نقل فيه, ولا نقل فيه تشهد ولا سلام ولا جلوس ألبتة ابن القيم ما عندوش تفاهم في الحاجات دي يبقى ما يجلسش ولا حاجة جيبها من وقوف ام من جلوس على حسب حاله آه. ده. في وقال ابن القيم رحمه الله لم يذكر عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يكبره للرفع من هذا السجود ولذلك لم يذكره الخرق ومتقدم الاصحاب وعندك الف بعد متقدم وشلها نمره 1 فيش الف بعد الواو دي مش واو الجماعه دي ها نعم اعرف انا لها نون معرفه الا في الايه الا في الاضافه تحذف النون دولش متقدمون الاصحاب لا متقدموا الاصحاب طيب بيقولوا كتير يتكرر ومحامي المتهمين دلوقتي عشان متهمين كتير مع بعض قصدهم جمع محامي هي أصلها محامي وبتضف لها ياء ونون أو ياء بس عند الإيه؟ عند الإضافة مش كده؟ هنا مضافة هي تبقى محامي المتهمين والتي تبقى محامي زي محامه محامي محامي المتهمين محامي محامي بقى عشان تضغم أظنها كده ورجعوها مع حد يعني من الشيخ إبراهيم ولا حد طيب يا سيدي ويسلم وجوبا وتجزئ واحدة ولا يتشهد كصلاة الجنازة ويرفع يديه إذا سجد ندبا ولو في صلاة يرفع يديه إذا سجد وفاقا ولو كان في الصلاة ندبا ولو اشار إلى خلاف أبي حنيفة ومالك قاله إيه ما يرفعش إيديه وقال الشرح غيره قياس المذهب لا يرفعهما لقول ابن عمر رضي الله عنهما وكان لا يفعل ذلك في السجود وقال ابن نصر الله هذا أصح وهو المتعين صرح به الشارح وابن القيم لعموم ولا يفعل ذلك في السجود يبقى إيه ما يرفعش ايديه في سجود التلاوة هو بيصلي يسجد للتلاوة وما يرفعش ايديه رفع اليدين اللي هو حظه منك زي الرهن ويرفع يديه إنما هنا القول هنا أنه يرفع يديه ندبا نعم ولا خارج الصلاة ولا داخل الصلاة وسجود عن قيام أفضل تشبيها له بصلاة النفل قال الشيخ بل سجود التلاوات قائما أفضل منه قاعدا كما ذكره من ذكره من العلماء من أصحاب الشفعي وأحمد وغيرهما وكما نقل عن عائشة رضي الله عنها, عنها بل وكذلك سجود الشكر كما روى أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم من سجوده للشكر قائما وهذا ظاهر في الاعتبار فإن صلاة القائم أفضل من صلاة القاعد ولقوله يخرون للأذقان سجدة وقوله خروا سجدة والخرور لا يكون إلا من علو قال الشيخ ومن نهى عنه خشية الرياء فنهيه مردود عليه وإفساده في ترك إظهار المشروع أعظم من الإفساد في إظهاره رياء ولأن الإنكار انما يقع على الفساد في إظهار ذلك رياء الناس وعلى ما أنكرته الشريعة وتسويغ مثل هذا النهي يفضي إلى أن أهل الفساد ينكرون على أهل الدين إذا رأوا من يظهر أمرا مشروعا درسنا قبل كده أنه كان جنيد رحمه الله كان يقول أشتهي أم أضع يمناي على يسرايا في الصلاة منذ مش عارف كام سنة ومكانش يفعل هذا خشية أن يتصف بخشوع النفاق أن يرأي بهذا يظهر الخشوع وهو مش خاشي فلا برضو يعني نعمل الشرائع ونجتهد في الأحوال القلبية مش نترك الشرائع ونقول لا يجو بقى بعد كده يقولك لا ما تقفش علشان الرياء يجي بعد كده يقولك ايه ما تربيش دقنك ما تربي نفسك الاول ونبدأ بقى ايه ننتقص الشرائع حاجة في حاجة لحد ما نضيع الشرائع كلها بحجك بقى ايه لا الكلام ده مش مظبوط نقول تركها مش مظبوط والرياء مش مظبوط يبقى انت تفعلها وقاوم الرياء وقال ان الفساد في ترك اظهار الشرائع اعظم من الايه الا هما فساد اعظم من الايه اللي يظهرها الري... رياء ولكن في اثم اقل من اثم ده كلامهم هو واقف ينزل على طول من وقوفه هم من قيام ويجلس وين يسجد فهم أنكروا الجلوس ده قالوا لا ما ثبتش إن كان جالس يسجد من جلوس وإن كان قائم يسجد عن قيام يخر على طول من, إيه؟ من قيامه إلى السجود إنما كونه يبقى واقف لهم يجلس الأول وبعدين يسجد لا طيب لو كان جالس يستحبله القيام فيها نظر برضو يعني هو إيه يسجد من حاله إن كان واقف يسجد من وقف وإن جالس يسجد من بلوس ما يتكلفش الانتقال والله أعلم هذا المختار والله أعلم وسجودا عن قيام أفضل قرأناها ويكره للإمام قراءة آية سجدة في صلاة سر علشان ما يلبسش على الناس اللي هو سجد يقولوا ايه الراجل نسي نسي الرقوع ايه قصته ده يسجد من حيث كانت حالته هو اختار كده برضه مش عارف الراجل ده يعني عايزكم تبقوا الشيخ العثيمين كده فيها مش ها. شايف? حتى الشيخ العسايمين مش راضي يخليفني في اي حاجة. وامتى? امتى وامتى وامتى عايزين تخلفوني. ها? بيقولك? انت يعني مش مخالفنا في الاكاية دي? طيب ربنا يفتح عليك. يا عياني يا غلبي <تصفيق> شفت, شفت مرار من السنية مش أحمد طبعا أحمد عبدالأمير الشيخ العسيمين يعني برضو يعني حصل له سقل وثقل في آخر أيامه آخر سنينه يعني يعني كان يعني في الاول يعني يعني وصل للدرجه دي مؤخرا بس بقى في الاخر بقى حاجه كتله جامده جدا يعني, فهمه فهمه يعني لل للواقع الملكة الفقهية فهم للفقه ومقاصد الشريعة وأصولها أي في صلاة سريات بيقول ويكره الإمام قراءة آياته سجدات في صلاة سر وكرها سجوده أي سجود الإمام للتلاوة فيها أي في صلاة سرية كالظهر لأنه إذا قرأها إما أن يسجد لها أو لا فإن لم يسجد, يسجد لها كان تركا للسنة وإن سجد لها أوجب الإبهام والتخليط على المأموم يبقى الأفضل أنه ما يختارش الصور اللي فيها سجدة طبعا الإبهام يعني هو كتب أبهم الأمر اشتبه فلم يدري كيف يؤتى له وبالمثنى مصدر أوهما وأوهوه إيهاما يعني لو قال إيه؟ أو جبل إيهام مش الإبهام من الوهم يعني أو في الوهم مصدر خلط الشائر وغيره أدخل أجزاءه بعضها في بعض وتقدم المبهم في الأصول إيه هو وفي التفسير برضو إيه المبهم لا غير المطلق المبهم معين غير معلوم المقول وجاء رجل من أقصى المدينة ياسع يعني أي رجل لا جاء رجل بعينه بس ما احناش عارفينه هو مين إنما ماقول فليخرج رجل ليفعل كذا يعني أنا في بالي واحد بعينه لا أي رجل أي واحد متصف بالرجولة ويقدر يخرج يخرج يبدل مطلق ماشي مطلق يبقى ايه عرفه الشيخ اسامه الايه تعرفه ازاي بانه علمته اي واحد كده امال العام كل واحد في في علوم القران علم يسموه علم المبهمات يعني المعين غير المذكور بيحاولوا يتقصوا لما يجيبوا قصته ويعرفوا مين كان اخى اخى حتة في زمزم في منظومه ايوه نرجعوا في زمزم المره الجايه طيب يا سيدي هو لازم متابعته في غيرها أي غير الصلاة السرية إنما لو لقيته سجد وهو واقف في الصلاة ما تتابعوش لو سجد في الصلاة السرية لا تتابعوه لأنه قد يكون مخطئا نسي الركوع ولا حاجة. أو وقع أو تابع ويلزم المأموم متابعته في غيرها غير الصلاة السرية ولو مع ما يمنع السماع كبعد وطرش ويخير في السرية يبقى البعد والطرش ما هوش سمع وبيقول ايه انما سجد والناس سجد فيزجد في خلاص يعمل زيه ويخير في السرية يعني لقى سجد لا يجب عليه المتابعة أي خير في متابعة الإمام في الصلاة السرية أو عدم المتابعة وقيل يلزمه متابعة الإمام وفاقا لأبي حنيفة ورواية عن مالك قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه وكصلاة جهر قياس قياسا على الجهري قال في الفروع في الأصح ويكره اختصار آيات السجود اتفاقا وكري حذفها حتى لا يسجد لها لأن كل منهما لم ينقل عن السلف بل نقلت كراهته اختصار ايات السجود ما تقولهاش ما تقولهاش فتقول الصورة وتفوت الايات اللي فيها السجود عشان ايه ما تسجلهاش فتختصر امم لا تحذفوا لا تكد بيقول يعني ايه الفرق بين اختصار وبين حذف ايه الفرق بين الاثنين وقال ان كلا منهما لم ينقل عن السلف على اختصار يعني يقولها من غير الموضع اللي في السجده يجي قبلها وما يسميهاش طيب طبعا اختصارها يعني الظاهر انه ما يكرهش بس انما حزفها ممكن على انه يقرأ بعض الايات وبعدين يقرأ ولكنه مكروه مكروه مش فاكرها معلش انما اختصارها عمدا حزفها عمدا لا طيب يا سيدي ويستحب في غير الصلاة سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم مطلقا, مطلقاً عن إيباءه أي سواء كانت خاصة أو عامة دينية أو دنيوية ظاهرة أو باطنة كتجدد ولد او مال أو جاه أو نصرة, نصرة على عدو أو غير ذلك من سائر النعم تجدد ولد يعني واحد ما كان بيخلف أو خلف قبل كده بس محتاج ولد كمان إنما لو عنده ولاد ومش محتاج ولد تاني ولا حاجة ويجي له ولد يبقى يسترجع بقى أو يقول لي استرجع أنا تتزوج طالب العلم فقد راكب البحر يبقى على خطورة البحر مخطر فإن له فقد كسر به فإن تجدد ولد فقد غارق لأن ما يكسر به ويشيل العيل ممكن يوصل إنما لما يبقوا عيالين يوصل إيه بقى عيالين أمهم بقى مش عاف يوصل غير يعني أكيد إلا بقى إذا كان أبو هيف ولا حاجة إذا أبو هيف دينيا يعني إنما أبو هيف دنياويا لا وانتوا شوفتوا أخوانكم مش كده كان بلد واحدة كان ماشي الحال لما جالوا بلدين كمان بقوا ثلاث بلاد انت عارف اني بتكلم على مين اللي كان يعني لا يمكن يعني كل حاجة اللي حضر والمحضروش والجديد والدعوة والبتاع بقوا ثلاث بقو بناتهم فطبعا وإن لله وإن إليه راجعون كان إذا لما روى أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا رواه ابو وغيره وصحاحه الحاكم وتبطل به أي بسجود الشكر صلاة غير جاهل وناس لأنه لا تعلق له بالصلاة بخلاف سجود التلاوة وصفة سجود الشكر وأحكامه كسجود التلاوة وأوقات النهي خمسة والحمد لله رب العالمين وصلى الله عنه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والمرة الجاية بقى إن شاء الله نقرا اوقاتنا نعم السماء قلته هو زي ايه هو مالوش تعلق بالصلاه انما سجود التلاوه ليه تعلق لأنه التلاوة من الصلاة فده مبني على جزء من الصلاة أما الشكر فمش مبني على جزء من الصلاة في الأصل يا عمي بتعملش تاني بقى عيب كويس من شاء الله الأخوات من شاء الله كترهو برضو شطرين في التسميع ذكر الشيخ ابن عثيمين في أمثلة المباح الأكل والشرب في رمضان ليلا فلما ذكر أنه في ليالي رمضان ولم يقل الأكل والشرب مطلقا فلماذا ذكر أنه في ليالي رمضان ولم يقل الأكل والشرب مطلقا يعني لعله هو طبعا الأكل والشرب ما لم ينفع نفعا ضروريا ولم يض فيبقى مباح عموما ولعله اختص لرمضان لانه قد يتصور في المنع على انه كان محرما بالمهار فلما دخل الليل وصار مباح يعني فيه اشكال في المباح مش عارفين المباح محترين يعني في ايه ما رأيك في من أذن في مجلس الشعب رأيه في الشخص يعني ولا في الأذان ولا في إيه يعني طبعا الأذان في المسجد إنما الأذن ده هو إحنا مش عارفين إيه الظروف والظاهر والله أعلم إنهم مش مستجبين له في الذهاب للصلاة وترك, وترك الجلسة انا مش عارف قوي ايه اللي حصل يعني انما الظاهر كده فلا ما لقى مفيش فايدة ومش راضين يستجيبوا ويسيبوا الجلسة ويروحوا يصلوا فيعني عمل الحكاية دي علشان يعني من التذكير ولا حالة أه ولكن لو كان التأخير يسير ويروحوا يصلوا سوا يعني في المجال يعني ما هو مجرش حاجة ما احنا نؤخر الظهر مثلا بدل ربع ساعة تلت ساعة يبقى نص ساعة الامر قريب انه لو اخروا قوي اخروا ايه المغرب ولا الظهر لا تأخر المغرب لا ما فيش تأخر في المغرب المغرب لازم في اول الوقت على طول طيب الساعة كان عشرة و عشرة لسه بادر نقرأ بقى خمس دقائق فيه كتاب يعني حبيب